ما تخير في الوصوف وما الخير وصفها حال حلاوه دمها خشمها له كبير ولا صغير وثغرها يغريك على لمها وعينها عين الوحش لطلع ودير فالخريش اللي يروع لمها وعنقها عنق الغزال اللي تذير سمعت صواتني يوكد شمها ان من هو يخليها تسير لو لقاها في الحديقة هرمها وعودها له طويل ولا صير بقومها يقومها سرمها